اتصالك غير عندي وانت عندي غير اتصالك خير ما جا منك غير الخير كنك ارسلت المحبة وجات بجناحين وانا صافحت الرساله واستلمت الطير اتصالك غير عندي اتصالك غير عندي وانت عندي غير